ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما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 لقد جاء الإسلام لإرساء قواعد الوحدة والائتلاف وإغلاق أبواب الفرقة والاختلاف وقطع كل طريق يوصل إليها وسد كل منفذ يؤدي إليها كما قال الله جل جلاله في كتابه الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وجعل قوام الاتفاق اماما يجتمع الناس عليه وسلطانا تصطلح الامور على يديه فكان لزاما على كل مسلم ان يعرف قدر امام المسلمين وأي يوقره الحاكم السلطان ظل الله في الأرض فمن أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله أخرجه ابن أبي عاصم وحسنه الالباني رحمه الله فهو ظل الله في الأرض لما ي كما يدفع الظل حر الشمس قال الإمام التابعي الحسن البصري الحسن ابن أبي الحسن البصري الذي كان يقال إن كلامه يشبه كلام النبوة قال في حق ولي الأمر والله لا يستقيم الدين إلا بهم ولذا وذلك لما يتحقق من جمع الكلمة ووحدة الأمة لا سيما عندما تحتاج الأمة ذلك لا سيما وقت الفتن لا سيما عندما تحتاج الأمة ذلك يقول الله تعالى وإذا جاء التي تمخر بها الأمة العباد وتشق بها دياجير الظلام قال سهل بن عبد الله التستري قال سهل بن عبد الله التستري السلطان العادل شرفه ومكانته وقدره قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي اخرجه مسلم في صحيحه قال عليه الصلاه والسلام اهل الجنه ثلاثه ذو سلطان مقسط عادل ورجل قد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم حال السلطان العادل في الموقف العظيم يوم القيامة بأنه تحت ظل عرش الملك الكريم. فقال عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله. متفق عليه أي رواه البخاري ومسلم فكما أظل السلطان رعيته في الدنيا بظل العدل استحق يوم العرض أن يكون في ظل عرش ربه تعالى فإنه على قدر عموم المنفعة تشرف الأعمال وعلى قدر النعمة تكون المنبة وإنما الجزاء من جنس العمل أيها الإخوة في الله إن الإسلام إسلام عظيم إن الإسلام دين عظيم إن ديننا قد نظم كل شؤون حياتنا إن ديننا دين عظيم قد نظم أصول العلائق بين الأنام فوضع دعائم للتعامل بين الرسول سير بهم على طريقه مرضيه تقودهم الى الرقي والتحضر والامان وتحقق لهم الخير والامن والاطمئنان قال الله عز وجل في محكم التنزيل واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل وقال عليه الصلاة وكلكم مسؤول عن رعايته فالامام راع ومسؤول عن رعايته متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عباد الله كما اوجب الله من شعائر شرعنا الحنيف فيجب على كل مسلم ألا يستنكف عن تحقيقها وأن يعتقد كل واحد أنه معني بها ومطلوب منه تطبيقها ومن أهم هذه الحقوق اولا طاعته ظاهراً وباطناً في كل معروف كما قال الله عز وجل في الكتاب العزيز يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الامر منكم وكما قال عليه الصلاه والسلام في المتفق عليه اي رواه البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من يطع الامير فقد اطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني والحديث متفق عليه وكما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من خلع يدا من طاعه لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات تميتت الجاهريه بل بيان النبي صلى يا بعدي ولا امه بعدكم الا كما الله تعالى ثانيا من حقوق الراعي على الرعيه ان يعرف أن نعرف له حقه من الاجلال والاكرام والتقدير والاحترام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اجل سلطان الله من أجل سلطان وأحمد بإسناد الحسن ثالثا من حقوقهم علينا من حقه علينا إعانته على المعروف والقيام بنصرته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به رواه مسلم رابعا من حقه علينا من حق ولي الامر علينا بذل النصيحه له لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابي رقيه رضي الله عنه وارضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله فلائمه المسلمين وعامتهم والمشروع في النصيحه له ان تكون امامه لا من ورائه وان تكون سرا لا جهرا ان تكون امامه اذا اردت ان تنصح وان تكون سرا بينك وبينه لا في الديوانيات ولا في المزارع ولا بينك وبين صاحبك لا أيها الكرام إذا كانت غيبة المكلف العادي حرام إذا كانت غيبة المكلف العادي حراما وكبيرة من الكبائر يقول العلماء فإن غيبه أولياء الأمور من الحكام والعلماء أشد وأشد أشد وأشد إذن تكون سراً لا جهراً دفعاً للريبة ودفعاً للفتنة وتحقيقاً للمصلحة وتعظيماً لشأن السلطان وهذا بعض الناس ما يعرف أن مثل هذه الأمور قد نظمها شرعنا الحنيف مثل هذه التوجيهات أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست القضية هوى أيها الاخوه ولا عاطفية ولا مزاجية والله إنه دين والله إن قلب العلماء وبعض الناس قد يرمي العلماء بأنهم يداهنون الحكم، والله قلوب العلماء المخلصون قلوب العلماء المخلصين والله إنها تتحرق على الدين وتتحرق على حرمات الله ولكنها نصوص لا عاطفة ونتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الحاكم والبيهقي وقد صححه الألباني ورحمه الله فيما أذكر قال من أراد أن ينصح لسلطانه الباني قطعا من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية ولكن ليأخذه بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا, وإلا كان أدى الذي عليه له الشاهد كان الذي عليه له شاهد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يبديه علانية والحكمه في ذلك ما سمعتم تعظيما لشان السلطان وحتى لا يتجرى عليه السفهاء السفهاء وحتى نصل للمقصود باقرب طريق هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حق الراعي على الرعيه من حق الحاكم على المحكومين والطعن فيه بل الصبر على ما يكون منه نعم وهل هذه قضيه ايضا عاطفيه لا والله ما فيها ميل يا اخوه هذا امر شرعنا لنا يعني انت اذا استجبت لاوامر النبي صلى الله عليه وسلم انما تتعبد لله بذلك تريد الحسنات ليست فقط الحسنات في السنن وهي عظيمه لا شك لكن أيضاً وهي أعظم أن تكون بطاعة أولياء الأمور في المعروف لا في المعصية كما سمعتم في المعروف لا في المعصية إذن من حق الراعي على الرعيه عدم الإثارة عليه وعدم الطعن فيه بل الصبر على ما يكون منه ومن الإثارة التي تخالف الحديث الذي سأسرده لكم ما نراه من المظاهرات والاحتصامات فهذه تخالف طريقة المسلمين هذه تخالف أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالصبر على السلطان وهي كذلك من الواردات التي وردتنا من الكفار فهذه فيها تشبههم بالكفار كما اجمع عليه علماء اهل السنه مجمع عليها ما خلاف لا خلاف بين علماء اهل السنه المعاصرين لانها مساله ايش نازله وقعت في هذه الاوقات المعاصره ابن باز ابن عثيمين الحيدر الفوزي الغديان الشيخ من ذكرت ومن لم اذكر كلهم الالباني كلهم اتفقت كلمتهم على حرمة المظاهرات وعلى حرمة الاعتصامات نحن أمرنا كما سمعتم في النص القراني السابق أن نرد الأمور إلى أولي الأمر وهم الحكام والعلماء والعلماء نسمع لهم ولا لا في ذلك بل نستجيب لامر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال عليه الصلاه والسلام كما في الصحيحين من راى من اميره شيئا يكرهه فليصبر فليخرج لا تظاهر لا يعتصم لا يختابه لا فليصبر ما ميتة جاهدية متفق عليه وقال انس رضي الله عنه أمرنا كبراؤنا أمرنا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا أمروا كبار الصحابة العليا أمرنا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسقوا امراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا أخرجه ابن ابي عاصم في السنة وابن عبد البر في التمهيد وإسناده جيد بل قد جعل سلفنا الكرام جعلوا الطعم على الأمراء من النفاق فقال الصحابي الجليل أبو الدرداء ان اول نفاق المرء طعنه على امامه رواه البيهقي في شعب الايمان وابن عبد البر في التمهيد ايش قال قال ان اول نفاق المرء طعنه على امامه ايها الاخوه الكرام اتقوا الله واعملوا بما امر الله به ورسوله من وجوب طاعه ولي الامر واجمعوا صفوفكم يقول الله عز وجل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 أيها الاخوه الموحدون إن من الحقوق على الرعية أيضاً تجاه إمامهم الدعاء له بالتوفيق والسداد والهداية والرشاد قال الفضيل بن عياض كما في الحليه لأبي نعيم وسنده صحيح قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى لو أنني دعوه مستجابه ما صيرتها الا في الإمام فصلاح الامام صلاح للعباد والبلاد وصدق رحمه الله وقال الامام أحمد رحمه الله كما اخرجه عنه الخلال في السنه قال رحمه الله اني لادعو له بالسداد والتوفيق والتاييد وارى ذلك واجبا علي القائل من امام اهل السنه احمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى قال اني لا له بالسداد والتوفيق والتأييد وارى ذلك واجبا علي بل قد جعل امتنا الكرام جعلوا الدعاء للامام من علامه اهل السنه عكس الاثر السابق الدعاء عليه والكلام عليه من علامات النفاق هذا عكس الأثر السابق جعلوه من علامات أهل السنة الدعاء للإمام قال البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه العظيم شرح السنة قال رحمه الله إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة وإذا رأيت الرجل صاحب هوى. نسأل الله العافية أيها الأخوة الكرام إن هذه الحقوق الشرعية لولاة الأمر مبنية على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة بعيداً عن العواطف الخادعة والحماسات الخاوية التي جرت على الأمة صنوف المحن وأدخلت عليها ويلات الفتن ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم والمؤمن الحق هو الذي يقف عند النصوص النقلية ولا يعارضها بنظرة عاطفية أو اجتهادات عقلية قال الله تعالى إنما كان اللهم تبارك وتعالى ايوفقنا لما يحب ويرضى ونساله تبارك وتعالى ان يوفقنا للطاعه وان يوفقنا لاتباع السنه ويجعلنا من المتبعين لا المبتدعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وتوفنا مسلمين اللهم إنك عفو ان تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو ان تحب العفو فاعف عنا اللهم في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنة وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع مجيب الدعوات اللهم اعز الاسلام وانكِّص راية الكافرين اللهم أنصر أهل السنة في كل مكان اللهم أنصر الموحدين في كل مكان اللهم أنصر أهل السنة في كل مكان اللهم أنصر إخواننا في سوريا اللهم أنصر أهل السنة في سوريا اللهم أنصر إخواننا المستضعفين في سوريا اللهم أفرِغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوى وانصرهم على القوم المجرمين اللهم عليك بطاغيه الشام وجنده اللهم عليك بطاغيه الشام وجنده اللهم عليك بالمجرمين اللهم عليك بالمجرمين اللهم اعصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم زقهم كل ممزق وجعلهم عبره للعالمين وجعلهم عبره للعالمين اللهم ألق الرعب في قلوبهم اللهم القربه قولو بهم واجعلهم نهبا للمسلمين واجعلهم نهبا للمسلمين اللهم احفظ هذه البلاد من كل مكروه اللهم احفظ الكويت واهلها من كل مكروه وسائر بلاد المسلمين وسائر بلاد المسلمين اللهم وفق اميرنا لما تحب وترضى اللهم وفق اميرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته الى الخير وخذ بناصيته إلى الخير وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين